وزوجناهم بحور ن عين والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا الحقنا بهم ذريتهم وما أ ل ت ن ا ه م من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون 私の思い出を忘れずに歌うことに気づかずに歌うこ ن に気づかずに歌 ا ことに気づかずに歌うことに気づかずに歌うことに気づか ع に歌う ا とに気づかずに歌うことに気 م かずに歌うこ ن に気づ موسوعه هو النابلسي ب ر للعلوم الاسلاميه ه ن ن و ا س م ا من ا ل م ت ر ب ح س ن